لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي جيم تعلن هذه العلامة عن تقاطع طريق مع سكة حديدية غير محروس غير مجهز لا بحواجز ولا بنصف خواجز يمكن أن يكون مجهزا بإشارات أوتوماتيكية ضوئية وسمعية يجب إذن تعديل السرعة قبل العبور